وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون لقد سبقت خطبتان في الرقى والتمائم الأولى متعلقه بمشروعية التداوي والثانيه فيها ذكر العين وما يتصل بها من احاديث ومن حقائق شرعية وما شرع الله ورسوله من العلاج والدواء والعوذ والرقى وسائر ما يتعالج به الإنسان بطريق شرعي إذا أصابته العين أما اليوم فالكلام على الصرع وهو أحد الأدواء التي تلتمس له الرقى والتعاويذ الشرعية وهو مرض من الأمراض فإما أن يكون مرضا عضويا يتسبب أو يقع بسبب انسداد في الدماغ وعدم وصول الدم إلى بعض قنوات الدماغ فإذا حصل الانسداد في دماغ الإنسان فإنه لا يستطيع أن ينتصب قائما. فيرتخي جسمه ارتخاء تاماً ويصبح صريعاً مسقطاً على الأرض هذا يسمى الصرع الرجل أو المرأة تكون قائمة أو هو قائم وسرعان ما يسقط على الأرض من طوله ووقفته وانتصاب جسمه يسقط صريعا على الأرض هذا هو الصرع إما أن يكون سبب الصرع سببا عضويا ومعنى السبب العضوي أن يكون الإنسان به انسداد في دماغه كما يصاب الإنسان بأمراض متنوعة في جسمه فمن جملة الأمراض التي تسرعه وتسقطه أن يكون هناك انسداد في دماغه في بعض قنوات الدماء فيسقط الرجل ولا يقوى على الانتصاب والقيام هذا الصرع وهذا المرض العضوي اي إذا كان الصرع مرضاً أو صنفاً عضوياً فإن علاجه عن طريق الطبيب ومراجعة الطبيب المختص وفحص الرأس بالأشعة وسائر ما تعلمون أكثر مني من مسائل الطب فمحل المراجعة ومرجع الإنسان عندما يصاب بمرض عضوي في رأسه ينجم عنه السقوط والصرع أن يراجع الطبيب المختص وهو أول خطوة يخطوها المسلم لأجل البحث عن حقيقة ما به من المرض أول خطوة أن يرجع إلى الطبيب فإذا أقر الطبيب أن المرض عضوي وأنه مصاب في دماغه وأن سبب سقوطه على الأرض هو مرض الدماغ واختلال في رأسه فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يلزم الطبيب وأن يلتمس العلاج من الطبيب وأن يصرف له الطبيب الأدوية التي تختص بهذا المرض وأما إن كان الصرع ليس عضوياً لا علاقة له بالعضو فليس المرض في الدماغ والدماء في رأس صاحبها تسيل بشكل طبيعي لكن الرجل يسقط بغير سبب عضوي تأملوا يسقط على الأرض وليس به مرض في جسمه في راسه ولا في أجزاء جسمه التي تسبب الارتخاء والسقوط على الأرض إذا لم يكن هناك مرض عضوي وعجز الطبيب عن وصفه وقال الطبيب هذا أمر خارج عن تخصصي لا أعرف له سببا ولا أعرف وصفا فعند ذلك يكون سبب الصرع ما يختلط بالإنسان ويجري بدمه من سكون الجني في جسمه فإن اتصال الجني بالإنسان وسكونه في جسمه وتسلطه عليه وإسقاطه على الأرض حتى تصبح قواه لا ليس لها تأثير في قيامه يفقد قواه تماما اتصال الجني بالإنسان ثابت عند جماهير العلماء ولم يخالف في ذلك إلا قليل والأصل هو أن الجنية يدخل في جسم الإنسان ويتلبس به وأن ذلك يسبب سقوطه على الأرض فهو نوع من اعتداء الجن على الإنس والجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون والمؤمنون منهم منهم مستقيمون ومنهم معتدون ومنهم معتدون يعتدون على بني الإنسان ومنهم من لا يعتدي إلا نصرة لنفسه ولأولاده فيرد الظلم على الإنسان والله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فقد يؤذي الإنسان الجنية أو أولاده أو بيته فيرد الجني المؤمن على الإنسان انتقاما لنفسه وقد سئل الإمام أحمد ساله عبد الله ابنه قال يا أبتي هؤلاء يقولون إن الجنية لا يدخل في جسم الإنسان قال يكذبون قال يكذبون إنه يدخل في جسم الإنسان ألا ترى أنه يتكلم بلسانه ألا ترى أنه يتكلم بلسانه فلسان الممسوس ولسان المسرع على الأرض ليس هو اللسان الذي له فقد يكون متكلما بالعربية وهذا الجني يتكلم بلغة أخرى قد يكون صوته رقيقا وهذا يتكلم بصوت غليظ قد تكون امرأة أو فتاة وهذا يتكلم بصوت رجل فتتكلم هي بصوت الرجل الذي ليس لها إذن أول قضية في الصرع يجب تفهمها هو هي قضية أن الجني يتلبس بالإنسان وقد حكى العلماء في ذلك أقوالا فإن طرح الإنسان على الأرض والسقوط من غير إرادة, من غير إرادة الذي يسمى الصرع هذا اتفق ائمه السنة والجماعة على أنه ممكن وواقع وأنكره بعض المعتزلة ولا عبره بإنكار المعتزلة لأنهم ليسوا من أهل السنة وأما أدلة الجمهور على أن الجنية يتلبس بالإنسان فمثل قوله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ففهم أهل التفسير والعلم بأن هذا المثال المضروب لحال الذين يتخبطون في أكل الربا شبههم الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس وأنه مضطرب صريع ساقط منهك القوة لا حول له ولا قوة ولما ضرب الله المثل بمس الشيطان لمن تلبس بأكل الربا دل ذلك على أن تلبس الشيطان بالإنسان وأنه يتخبطه ويسرعه ويسقطه على الأرض قضية ممكنة قضية ممكنة إذ أن القرآن الكريم لا يضرب المثل إلا بما هو ممكن وجائز ويمكن وقوعه فدل ذلك على أن تلبس الشيطان بالإنسان ممكن قال اهل التفسير والمس هنا هو الجنون أي الذين يقولون الربا لا يقومون في الآخرة إلا كما يقوم الذي يسرعه الشيطان في الدنيا من الجنون وقد ذكر ذلك الطبر والبغوي وابن كثير والقرطبي واستدل أيضا على أن الإنسان يتلبس به الشيطان والجن ويصبح ممسوسا سريعاً ساقطاً على الأرض قوله عز وجل وقرب ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قال الطبري قل يا محمد قل يا محمد ربي أستجير بك من خنق الشياطين همزات الشياطين أي خنق الشياطين يتسلط الشيطان على الإنسان فيخنقه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه اخرجه ابن ماجه والحاكم وأحمد وغيرهم وهو برجال ثقات كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه وهمز الشيطان خنقه للإنسان فالهمز هو الخنق وهو الصرع وأما من السنة فعن يعلى بن مره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها به لمم به لمم أي لمم من الشيطان أو إصابة من الشيطان فإن به لمما من الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله أخرج عدو الله أي يا عدو الله أخرج انا رسول الله فخاطبه بالخروج من هذه, من هذه الذات الصبية الصغيرة البريئة وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عدو الله إذ أنه ظالم بتعديه وسكونه في جسم الآدمي فهو نوع من الظلم والاعتداء وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام أخرج عدو الله أنا رسول الله فبرئ الصبي فبرئ الصبي وخرج الجني من الصبي الصغير فبرئ قال يعلى بن مرة رضي الله عنه فاهدت إليه كبشين وشيئا من سمن واقط المرأة لما برئ ابنها أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كبشين وشيئا من السمن والاقط وهو اللبن المجفف أعطتها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام خذ الاقط والسمنه وأحد الكبشين ورد عليها الآخر فرد عليها هذا الذي سمته اقطا وسمنا وأحد الكبشين والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الهيثم رجال أحمد رجال الصحيح فالصبي كان به جنون ولما أمر النبي الجنية الذي سكن جسمه أن يخرج خرج فبرئ الصبي وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي جعل جعل يعرض لي شيء في صلاتي ما أدري ما أصلي أو حتى لا أدري ما أصلي يعني هذا الصحابي رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص يقول استعمله النبي واليا على الطائف صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فيأتيه شيء لا يدري ما هو وهو في صلاته يعرض له شيء غريب لا عهد له به ولم يالفه في حياته وهذا الشيء يذهنه عن صلاته ويتلفه عن صلاته حتى لا يدري ما يصلي فلما رايت ذلك رحلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن ابي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما ادري ما اصلي قال عليه الصلاه والسلام ذلك الشيطان او ذاك الشيطان ففسر ما يعرض له في صلاته مما يجعله لا يعرف صلاة ولا يدري ما يصلي ذاك شيء من مس الشيطان ومن تسلط الشيطان على الإنسان وهو في صلاته فقال ذاك الشيطان أدنه أي اقترب مني فاقترب عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي جلست على صدور قدمي ماثلا أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب صدري بيده فضرب صدري بيده وتفل في في, في فمي ضرب بيده في صدري وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله وقال أخرج عدو الله فعل ذلك ثلاث مرات فعل ذلك ثلاث مرات أيها المسلم إنك مسلم تعتقد عقيدة الحق وتسترشد بهدي الكتاب والسنة في كل شؤونك وإنك حين تسمع حديثا كهذا لعلك تستغرب لعلك تستغرب ولعلك تستهجن أو تتقزز من بعض ما يحصل كالثفل في الفم كالثفل في الفم فإنها قضية قد يستبعدها البعض ويراها مستهجنة غير مقبولة لكن إذا صح الحديث يجب أن يكون عقيدة لنا نحن المسلمين ويجب علينا أن نؤمن به لأننا آمنا بالأمور التي ليست مرئية والتي هي العين وهي الصرع الذي لا نراه وليست لنا لعليه أدلة محسوسة ممسوسة نستطيع تلمسها ومع ذلك نؤمن به لأنه واقع فما هذه الأدوية والعوذ الشرعية التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها إلا ضرب من العلاج فالثفل في الفم هو ضرب من العلاج والله عز وجل جعل البركة في المسلم فالمسلم لا ينجس كما ثبت في الصحيح لما انخنس أبو هريرة وكان جنبا فقال يا رسول الله لم أريد أن أسلم عليك وأنا جنب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس حتى مع جنابته لا ينجس فكيف مع طهارته واغتساله فالمؤمن لا ينجس وتفل المسلم قد ثبت عندنا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب بيده في الأرض ويقول بتربه أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا وقلنا إن بعضهم جعلها خصوصية للنبي الكريم فهو الذي من حقه أن يتفل على الأرض وعلى التراب وأن يعالج به المريض وقال بعض أهل العلم بل إن الأمر عام لعدم الدليل على الخصوصية فيجوز أن يفعلها كل أحد فالتفل قد ثابت بأنه علاج من العلاجات وأنت عندما تنام ترقي نفسك وتقرأ المعوذتين والإخلاص وتنفث نفثا خفيفا في يدك وتمسح بها جميع جسدك وهذا ضرب من النفث الخفيف والتفل الخفيف إذا التفل قضية مشروعة جعل الله فيها سببا من أسباب الصله بالمريض فهي رابطة بين المعالج وبين المعالج بين المريض وبين من يرقيه بالرقى الشرعية. جعل الله هذا السبب يجب علينا أن نؤمن به تفل عليه الصلاة والسلام في فم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال أخرج عدو الله قالها ثلاثا فدل ذلك على أن هذا من جنس العلاج ومن طريقة العلاج الضرب في الصدر والتفل في الفم هذا يدل على أن الجنية يتلبس بالإنسان وقد قال عليه الصلاة والسلام هنا أخرج عدو الله ولا يقال أخرج إلا لمن دخل أخرج لمن دخل فهو داخل في, في جسم الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص الحق بعملك الحق بعملك فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. يقول عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لم يخالطني الشيطان بعد هذه فقد برئ من مخالطه الشيطان والحديث اخرجه ابن ماجه في سننه وقال البوصيري اسناده صحيح رجاله ثقات وكذلك صححه الشيخ الالباني رحمه الله وعن خارجه بن الصلت عن عمه قال اقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا على حي من العرب فقالوا بئنا أنكم جئتم من عندي هذا الرجل بخير فهل عندكم دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود خارج ابن الصلت يروي عن عمه رضي الله عنه يقول أقبلنا من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا على حي من أحياء العرب قبيله فقالت القبيلة وهي غير مسلمة لقد جئتم من عند رجل بخير فإن عندنا صبيا أو رجلا معتوها في القيود معتوها أي معتوها العقل أي أصيب بالجنون الجنون واللمم وأنه في القيود أي مقيد لأن المجنون إذا كان جنونه شديدا ويضرب الناس ويؤذي فإنه يكبل في القيود فقالوا عندنا معتوه أو إن لدينا معتوها مقيدا في القيود قال فقلنا نعم فجاءوا بالمعتوه في القيود قال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية اسمعوا قرأ عليه ماذا؟ فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية صباحا ومساءا يقرأ عليه فاتحة الكتاب. أجمع بزاق يقول الصحابي أجمع بزاق أي وفر بزاقه في فمه حتى إذا كثر بزاقه في فمه تفل فكأنما نشط المعتوه بدأ يتنشط بدأ يتنشط بدأ تنحل عقده ويخف جسمه لأن تلبس الشيطان يثقل الإنسان يصبح جسمه ثقيلا نفسه ثقيلة حركاته ثقيلة كل أموره ثقيلة وهو من أعظم الأمراض التي تتسلط على الإنسان يقول عم خارج هنا يقول أجمع بذاقي. واتفل لما اقرا الفاتحه واتفل وقد تقدم عندنا اما ان, أن يقرا ويتفل واما ان يتفل ثم يقرا فيما بعد او يقدم القراءه كلها وجوه قد وردت واجازها العلماء فها هو الصحابي رضي الله عنه قد تعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعالج المريض بجمع البزاق في فمه وأن يجعله في جسم المريض فيتفل على المريض ويقرأ عليه الفاتحة ثلاث مرات أو ثلاثة أيام غدوة وعشية قال فكانما نشط من عقال العقال هو الحبل الذي يربط به الإنسان هو القيد عقل البهيمة أي ربطها فالرجل الذي يكون مكبلا إذا فككت قيده وما كبلته به من حبال إذا وجد الحبال انفكت عنه ينشط لانه كان خاملا بالقيود التي قيدته فيشبه الذي به الجنون إذا زال ما به من الجنون يشبه برجل كان مربوطا ثم اطلقنا رباطه فنشط وارتفع وأصبح يزاول حياته مزاوله عاديه فكانما نشط من عقال قال الصحابي فاعطوني جعلا فقال قلت لا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري من اكل برقيه باطل لقد أكلت برقية حق، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده واللفظ له والنسائ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وذكره الألبان في الصحيح الجامع. هذا يدل على تلبس الشيطان بالإنسان. وأما ما يستدل به القائلون من أن الإنسان لا يتلبس به الشيطان، كقوله عز وجل: وما كان لي عليكم من سلطان؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآية من سورة إبراهيم فإن السلطان في الآية فإن السلطان في الآية عند أهل التفسير هو الحجة أي لم يكن للشيطان على الإنسان حجة ولا دليل يقوده به أو يهديه به أو يرغبه في الطريق الذي أمره به ليس له دليل ومع ذلك اتبعتموني من غير دليل فليس المعنى في قوله وما كان لعليكم من سلطان أن الله عز وجل لم يجعل السلطان للشيطان أو للجن على الدخول في جسم الآدم بل إنه يدخل وها هو رسول الله يقر دخوله ويقول أخرج عدو الله أنا رسول الله إذن هذه حقيقة شرعية واقعية يعلمها الناس جميعا وقد ثبت ذلك بأدلة كثيره ومما يدل على أن الجن يتصور بصور الحيوان أو غيره، حديث أبي سعيد الخدري في الفتح في الفتى الذي كان حديث عهد بعرس، كان شابا من الأنصار حديث عهد أو حديث عهد بعرس تزوج حديثا، وكان في وقت الخندق سنة خمس للهجرة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، وكان عليه الصلاة والسلام من رفقه يأذن له أن ينقلب إلى أهله في المساء لأنه حديث عهد بعرس فكان قد ذهب في إحدى الأمسيات إلى بيته فوجد زوجته خارج البيت واقفة بين بابين فلما رآها ثارت ثائرته وسحب سيفه المسلم الغيور على أهله وعلى عرضه غار على امراته كيف تكون بباب الدار فقالت رويدك حتى تدخل إلى البيت وتنظر ماذا فيه وهذا يعلمنا عدم التسرع وعدم الحكم بالشبهه أو بالريبة أو بالشك حتى يتيقن الإنسان من اليقين فلما دخل إلى بيته وجد حية عظيمة تلبست بفراشه وكانت المدينة ملآ بالحيات والثعابين والهوام والعقارب والسائر المؤذيات كانت كثيرة في المدينة وكان عليه الصلاة والسلام يوصي ألا تضرب حجرا وأن لا تأتي حشا إلا وأنت مسمم مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتقول بسم الله لما تحمل وبسم الله عند الوضوء وعند الاقتراب من الحشوش فقال إن هذه الحشوش محتضره إن هذه الحشوش محتضره الحش الربيع مع الأوراق مع الأعواد مع مكان تجمع هذه الأشياء تسمى الحش يأتي الإنسان لقضاء حاجته هناك يأتي الإنسان للوضوء هناك يأتي للجلوس فقال إنها محتضرة وأنه يحضرها الجني او الجن فاذا جئتم إليها فاستعيذوا فلا تعملن عملا الا بتسميه واذا نزلت واديا فاستعذ بالله وقل اللهم اني أعوذ بك, اعوذ بك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه تقولها عندما تصعد واديا او تنزل في منحدر أو تذهب هنا أو هناك لقد علمنا الشرع كيف نصون أنفسنا بالرقى المشروعة وبالأدعية المشروعة فلما دخل وجد الحية ب بفراشه فأخذ رمحه فانتظمها انتظمها أي أحكم إدخال الرمح في الحية ثم خرجها من بيته إلى بيت الدار فاضطلبت عليه الحية زالت بها حياة يقول عليه الصلاة والسلام فلا أدري أيهما أسرع موتا الحية أو الفتى قتلته ولا تقتله حية وهي وهي قد انتظمها رمح قاتل إلا وأن يكون الشيطان قد تلبس في صورتها إلا أن يكون الجن قد دخل في هذه الحية وجاء بصورة حية ولذلك أدب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من خلال هذه القصة فقال عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة فأخبروا خبر الرجل وأنه قتلته الحية بعدما كان هو الذي بادرها بالقتل قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة ادعوا الله يا رسول الله أن يحييه فعادل عليه الصلاة والسلام عن طلبهم لم يلتفت إليه وقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رايتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فآذنوه ثلاثة أيام تقول له إن والا وإلا قتلتك انصرف لا قتلتك اخرج من داري ابتعد عني لا تبقى بي بجواري لا تبقى بداري بيني وبينك الله اخرج ثلاثة أيام فإن بقي بعد الثلاثة فاقتله وإن, بقى وإن كان متلبسا فسوف يخرج ولن يبقى فإن بقي فإنه سيكون من جنس آخر ولا يكون من جنس المؤذي إن من المدينه جنا قد اسلموا فاذا رايتم منه شيئا فاذنوه ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وان بعد ثلاثه ايام لا يكون جنيا قاتلا للانسان مؤذيا للانسان وقد كثرت كلمات العلماء في تلبس الشيطان بالانس بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد أيها المسلمون لقد كثر الحديث عن البيئة والحفاظ على البيئة مما يجعل الناس يهتمون بالبيئة اهتماما بالغا وإننا نحن المسلمين في اهتمامنا بالبيئة لننطلق من أصول شرعية وضوابط دينية فلسنا أمة مقلده متابعة ليست لها أصول ولا مرجعية ثابتة بل إن المرجعية هي الكتاب والسنة مصادرنا الكتاب والسنة وهذا الدين الحنيف الذي سرعه الله عز وجل للعالمين فإذا انطلقنا في الحديث عن البيئة ننطلق من الدين لا ننطلق من شيء آخر وإن القرآن الكريم استخدم مصطلحات متعددة ومن جملة تلك المصطلحات أن القرآن الكريم يتحدث عن الإصلاح والفساد في الأرض وإن إصلاح البيئة لهو من الإصلاح أو من الصلاح الذي ينشده القرآن الكريم ولذلك فإن في القرآن الكريم ما يشير إلى وجوب الاهتمام بالبيئة والاهتمام بما اودعه الله فيها من مياه وأرض ونبات وزروع وهواء مستنشق وسائر ما يوفر للإنسان العيش الرغد السليم على وجه هذه الأرض فالله عز وجل يمتن على عباده بالأرض التي مهدها وبالجبال التي جعلها أوتادا أو رواسيا لكي لا تميد بنا وهكذا كما قال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم أزواج وجعلنا نوبكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ما ثجاجا هذا امتنان من الله في هذه المخلوقات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ويمتن على العباد به وكيف صرفت إلى, غيري إلى غير الله تبارك وتعالى فهذه الانعام تستحق منا المحافظة وعدم التضييع وعدم الاسراف وعدم تلويث البيئة والأرض وإن أشكال تلويث البيئة كثيرة وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الملاعن الثلاث فجعل من الملاعن التبرز وقضاء الحاجة في ظلال الناس ومستراحاتهم وعند ضفاف مياههم وأنهارهم وفي الأماكن الجميلة التي يحل للإنسان أن يتنزه فيها نهاك الشارع أن تحدث فيها ما يؤذي الآدميين هذه هذا أصل أصيل وركن ركين من أعظم الأركان التي لم يقلها قائل قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكثر الناس في الكلام حول البيئة ونحن نستمد هذا الأمر من كتاب الله عز وجل ومن مثل هذه السنن النبوية الشريفة ومن أشكال تلويث البيئة الدخان السجارة التي يدخنها المسلمون هي من أسباب تلويث البيئة فإن الله خلق النسيم عليلا والرياح نظيفة والمجتمع يستنشق الهواء النظيف ويتمتع به فيأتي صاحب تجارة ويدخن في دكان فيملأ خمسة امتار مربعة بدخانه يؤذي أصحاب الحساسية حرم عليه يؤذي أصحاب الحساسية ورب صاحب مرض لا يطيق شم الدخان فإن شمه يؤذي في نفسه إذاية بالغة فهل لاتق الله صاحب الدخان؟ أو صاحب الدخان هل اتق الله عز وجل في دخانه فإنه لا فائدة من ورائه بل هو مفسدة للمال مضيعة للمال مضيعة للصحة اذيه للخلق فكيف تجد فيه المنفع يا مسلم يا مسلم أفي الدخان منفعه أنت تقول تشربه وهو ليس شرابا إنما الشراب الماء وأنت لا تأكله وانما الاكل الطعام ففي اي صنف تضع هذا الدخان وقد ثبت ان فيه النكوتين السام الذي هو الموت البطيء الذي يقتل صاحبه مع الزمان فاقلع عن الدخان ايها المسلم اقلع عن الدخان لا تدخن لا تضيع رزقك لا تضيع صحتك لا تلوث بيئتك ولقد احسن القانون حين شرع لنا قانونا يمنع التدخين في الأماكن العامة وهذه مزية كبيرة كنا نرتجيها من زمن طويل والآن لا يدخن المدخنون في الطائرة ولا في القطار ولا في الأماكن التي تجمع الناس لأن من الأنانية أن تفرض أيها المدخن على من حولك من الناس أن يدخنوا معك أنا لا أريد الدخان لا أطيقه أضف إلى ذلك زفراتك ونأنفاسك وسائر ما يخرج من فيك يكون ريحه ليست مقبولة أضف إلى ذلك اصفرار الأصابع واحتراق الأظافر أنت تأخذ النار وتدخلها في جسمك ولله ضر بعض الفضلاء ضر بعض الفضلاء قال لمدخن لو أراد الله لك أن تدخن جعل لك مدخنة في رأسك لجعل لك مدخنة في رأسك فأين يذهب الدخان؟ يذهب إلى الرئتين ويؤذي الإنسان ومن الحفاظ على البيئة أيها السادة قضية الإذاية بين الجيران في فصل الصيف تكثر الأعراس والمناسبات والأعراس والمناسبات هي مناسبات مشروعة يحتفل الإنسان ويفرح هذا عرس وهذه عقيقة وهذه حفل نسأل الله أن يجعل أيام المسلمين أيام أفراح ومسرات إلا أن من إذاية الساكنين في البيئة أن تعلن بالميكروفونات القوية في حارة برمتها حارب حالها كاملة تجعل فيها ميكروفونات أصحاب الفجر لا ينامون الرجل المريض لا ينام كبير السن، كبيرة السن لا تنام من شدة الأبواق المشرعة إلى الشوارع الكبيرة فهل لاتق الله عز وجل اهل الأفراح فليجعلوا الميكروفونات داخلية في مكانهم ولا يجعلوها إلى الشوارع وليخفضوها قليلا وليسمعوا بحسب ما يسمعون أنفسهم ولا يشركون جميع القبيلة أو البلد في الفرح فإن ذلك من الإذاية اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى طريقك المستقيم